قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها و ت ش ت ك ي إلى الله والله يسمع تحوركما إن الله سميع بصير الذين يظهرون منكم من نساءهم الذين يظهرون منكم من ن س ا ِ ه م ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إن إن الله و ل د ن َ ه م وإنهم لا يقولون <تصفيق> مكرًا من القول وزورًا وإن الله ا ل ع ف ُ و ر الغفور والذين يظهرون ا من والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير ر ق ب ة م من قبل أيت ما س ذلكم تعضون بهن ذلكم توعون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من ق ب ر أيت ماس فمن لم يستطع ف إ ط ع ا م ستين مسكينا ذلك ل ت ؤ م ن و ا بالله ورسوله ذلك ل ت ؤ م ن و ا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحاتون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزل ن ا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا يوم صحه الله و ن س و ه أحسه الله و ن س و ه وكان الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات والأرض ما يكون من نجوى ثلاثة ألم تر أن الله ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة, ثلاثة إلا هو ورابعهم ولا خمسة إلا هو س ا د س ه م ولا عدنا من ذلك ولا أكثر إلا هو م ع ه م أينما كانوا ثم ي ن ب ئ ه بما يوم القيامة إن الله بكل شيء. تر ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى؟ ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى؟ ثم يعودون لما قالوا ويتناقضانه عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. أ س ُْ ه ُ م ْ ج َ ه َ ن َّ م ي َ ص ْ ل َ و ْ ن َ ه َ ا ف َ ب ِ س َ ل ْ م َ ص ِ ي ر يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا ت َ ت َ ن َ ا ج و ا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ و َ ت َ ن َ ا ج و ا بِالْبِرِّ و َ ا ل ت َْ و َ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إليه تشرون إنما النجوى من الشيطان يحزن الذين آمنوا وليس بضادهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله ف ل ي ت و ك ل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس ففسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل لكم شزو فشزو يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله وَإِذَا ق ِ ل َ ن شُزُو فَشُزُو يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا م ِ ن ك ُ م ْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَجَيْتُمْ الرَّسُولَ ف َ ق َ د م ُ و ا بَيْنَ يَدَيْنَ ج و َ ا ك ُ م ْ ص َ د َ ق َ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ و َ أ َ ط ْ ه َ ر فَإِلَّا م ن ْ تَجِدُ فَإِن الله غ ف و ر الرحيم أشفقتم أن تقدموا بين يدين جواكم صدقات ف إ ذ لم تفعلوا و ت ب ا ل ل ه عليكم فاقموا الصلاة وآتوا الزكاة و ا ط ط ع و ا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون وعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لا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 ما سهم ذكر الله ه و ل ا ك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحددون الله ورسوله ل و هائك في ا ل أ ذ ل ي ن كتب الله ل أ غ ل ب ن ّ أنا و ر س و ل ي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله ورب يؤمنون بالله واليوم الآخر نمنحه الله ورسوله ولو كانوا آ ب ا ئ ه م أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ه ؤ ل ا ل و َ ل َ ئ َِ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ و َ أ َ ي ََّ ه ُ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي م ِ ن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا و َ ط ِ ي َ ا ل َ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا ع َ ن ْ ه ُ و ل َ ا ئ ِ ك َ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ